موسوعه النابلسي ن للعلوم ن م من ا ل ا و ل ا ا م ي ه و ل ا ش ف الله الرحمن الرحيم ي ع ل م بين أ ي د ي ه م م و النابلسي خ ف للعلوم ا ل ا س ل ا س ي ه اسماء ل ا ت و ا ل أ ر ض قد تدين ر شركه الهدى غ ي ب م شركه د ع و ت ه غير ربحيه فقد ا س ت م س ك بالعروة ل م و ن اجتماعي ل م والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون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 موسوعه النابلسي س ل ل ع ظ ا م كيف ن ا ل ا س ه ا ن ح م ا ف ي ه قال إ ب ر ا ه ي م رب أ ر ن ي كيف تحيي الموتى قال اولم ت ؤ م ن قال بلى ولكن اطمئن قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم م ج س و ع ه النابلسي ع ل و ع ل م أن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم